119. فأهلك عادن الأولى 110. وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل 112. إنهم كانوهم أظلم وأطغى 113. والمؤتفكة أهوى ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذور الأولى 113. أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة 115. أفمن هذا الحديث تعجبون 116. وتضحكون ولا تبكون 117. سامدون فاسجدوا لله واعبدوا في الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهوال وَكُلُّ وكل أمر مستقر 112. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 113. حكمة بالغة فما تغن النذر 114. عنهم يوم يدعو إلى شيء نكر